أَلَمَّا رَأَوْهُ دُرْبَةً سِيءَتْ وُجُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَفْتَعُونَ ஐம் இன் அல்ல கணி யூனி يا الله من آمن بي ولقيتوا كلنا أسفًا لعمو اِذَا أَنْتُمْ إِنْ أُبْطِئْ مَا أُقْضِ وَلَوْ فَمَن يَتَقَدَّمْ دَمَامَ إِمَّنْ لَهُ وَمَنِ الرَّحِيمِ و أولا مي و ما